كتوب تو. تسعة ث ل ا ث ة وتسعون. ثلاثة وتسعون. ا ل ا ل ج م ل ا ل ت ا ب ع ب ا س ت ع م ا ل إ ن ك ا ن م ا إ ذ ا ك ا ن ا ل ج م ل ا ل ت ا ب ع ة ب ا س ت ع م ا ل ن كان ما إذا كان. <تصفيق> ل َ أ د ر ي إن كان ي ح ب ن ي ل ا أ د ر ي إن كان ي ح ب ن ي ل َ أ د ر ي ن كان س ي ع و د ل َ أ د ر ي إن كان س ي ع و د ฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ لا อ د ر ي ีอ كان س ي خ เซย์ขบรเขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้อ ن كان ح ق ا ح ักกันยบนเขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ ان كان حقا سيعود ا ح ق سيعود เขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้ إ ن كان حقا سيخابرني ا ح ق س ي خ ا ب ن ي ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหม إ ن ي ل أ ت س ا ء ل ما إ ذ ا كان يفكر ف ي ดฟีอาอิหนีอั ذا كان ي ف ย ر ف ي คิดฟีดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหมอ ن ي ل ี ت س อ ء ل ما าล ذا كان لديه و ا ح د ่น خ ر ى อ ن ي น ت س ا ء ل ما ้ ذا ك ا ن لدي ีคนอื่ออ ا ن ل د ي ะม่ิั ا เนสงสัยว่าเขาพูดโกหก إني لا أتساءل ما إذا كان يكذب. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. เขอาจจ يفكر فيّ حقاً. ما إذا كان يفكر ف ي حقاً. เขา يكون مريضاً. ما إذا كان لديه واحدة أخرى. ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ เขาอาจจะ ي ق و ความ ا ل ح ق ي ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ أ ن د ن ه ق ا ك ي ح ت أ ك م ه ي ا أ ن ت أ ك ي ح ب ن ا أ ن ك من ن ا ا م ك ي ن ي ا أ ن ك م ي ي ا ا ك د ن ي ا ن ي ي د ن ي ا ا إ ن ي أشك ما إذا كان يريدني فعلاً. أني ل أشك ما إذا كان سيكتب لي. إ ن ي أشك ما إذا كان سيكتب لي. أني أشك ما إذا كان سيتزوجني. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. เขาชอบ ن جينج ج ن ماي؟ ما إذا كان حقا يريدني؟ ما إذا كان حقا يريدني؟ ك ขาจะเขี م ه ا ش ن ماي؟ ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ ما إذا كان حقا؟ سيكتب لي. ي؟ ما إذا كان حقا سيتزوجني؟ ما إذا كان حقا سيتزوجني؟